بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منظر من منهم وقال الكافرون, فقال الكافرون هذا شيء عجيب يظاهر ما و ترابا ذلك ترجو دعيد عدال ما سو كفر ارجمهم وان ترى كتاب حطيم بل كن دعود الحسن ما جاءهم فهم في امرهم مريض ا فلم ي ماء طوقا كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها ومعناها من فروج والأرض مدتناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد تبطرطا وذكرا لكل عبد مدى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به, به جنات وحب الحصيب والنخل باسقات لها طلع رزقا للعباب جلدة ميتا فذلك الخروج كذبت قبل القوم نوح وأصحاب الرسل وكمود وآدوة العون وإخوان قوم تبنع كله كذب الرسلط حق وعيد. اتعينا بالخلق الاول بل انتينا بس من خلق جديد. ولقد خلقنا الان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 الموت بالحق. وجاءت تكوة الموت بالحق. ذلك ما كنت من متحيد. في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت سهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. لقد كنت في غفلة من هذا. فكشفنا عنك بطائك. فضفرك اليوم حديد. وقال قرينه يَا أَبِي فِي جَهَنَّمَ مَا تقول علم مزيد. وتقول علم مزيد. وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون. لكل من خشي بالغيب من خشير وح من خش وكما هلتنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك مبكرا لمن كان له قلب أو هل فاستمع وهو شهيد وَلاقَذ قلَق السمااتِ والأَربَ وَما بَن ماطز التَّةِ أيام وَما م السن مِ فاصبذ على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأزبار السجوب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب ومن الليل فسندحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكانه قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم سراح علينا عيسين نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجنبار تذكر بالقرآن تذكر بالقرآن لكي يخافون